Sikunä, me um, islamska omladina um, Linds. Aktivna islamska omladina Linz. nudi vam širok izbor audio- i video-izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043-732-601-865. <tri> naš interes je Ehli sudnja vođema. Što je sa Elli sunatomđematom? Šta je sa žematima ili pokretima ili organizacijama koje ulaze u Ehli sudnja vođama, kada precizno studiramo njihove programe, njihove ideje, principe i načela zaključujemo sljedeće stvari, tojest kada proučavamo principe, načela i programe žemata koji su unutar Hli sunnata vođamata. Zaključujemo sljedeće stvari. Prva stvar da među njima nema bitnih razlika, da su im isti principi, da im je isti program i da među njima nema krupnih razlika. Druga stvar, da nemaju nikakvog šerijanskog opravdanja niti dokaza da zajedno ne rade, da se ne potpomažu Allahu Žalušanu u vjeri. Naprotiv, imaju dokaz protiv sebe ako se ne budu potpomagali. Treća stvar, nijedan od tih pokreta, niti žemata koji sebe smatraju Ehli sudnicom olžematom i koji slijede Kur ani sunnet. Nemaju kod sebe grešaka bilo idejnih, bilo odgojni u glavnim ili fundamentalnim stvarima u kojima se Heli sudnice u Ožemata razlikuje od drugih. I četvrta činjenica do kojoj dolazimo jeste da pripadnici svih ovih žemata koji su u okviru Eli sunneta Ožemata ne poznaju dobro situaciju u kojoj žive. Ne poznaju opasnost koja se on ollut. od strane ollut ollut od strane ljudi koji sve više preferiraju razum i koji ljudima ohalali ono što Allah ollut zabranio i koji skidaju ollut koji znači ollut muslimana skidaju određene ollut samo pod izgovorom vremena u kome živimo. Ehlisu-sünne vel i pripadnici ehle sünneta ve'l-cemâ, nisu svjesni kolika opasnost nad njima sa, sa ove strane. Zato su se pozabavili jedni jedni drugima, i to je dokaz da nisu svjesni. To je jedan od najvećih dokaza da nisu svjesni. Kada znamo većinje činjenice se, to je da među njima nema razlike, da nema nikakvog šerijatskog opravdanja da zajedno ne radi. Da nemaju bitnih grešaka u temeljnim stvarima kojima se ehli sünneta ve'l-cemâ razlikuju od drugih, da imaju istinskog neprijatelja koji se bori protiv njih i koji govori protiv njih jer kadovi ovi govore protiv Rahabija, misle i na organizaciju aktivistamska omladine, misle i na Furkan, misle i na islamsku omladinu iz Beće, misle i na sve one koji se drže Kur'ana i Sunneta. Ne misliti da misle samo na nas koji sjedimo ovdje. E zbog toga postavljamo pitanje. Postavljamo pitanje, draga braćoja i, i sestre. Zbog čega onda ovolika trvljena među nama? Zbog čega ovoliki sukobi i suprotstavljanja i ugovaranja. Što je razlog kada znamo ove činjenice? Svi ih znamo. Razlog je prije svega nepostojanje ili nedostatak istinskog šerijarskog znanja na osnovu kojeg se ispravno može razumjeti put hlisumatalog žemata, to je prvo. Drugo, nedostatak moralnog i odgojnog faktora koji je uvijek bio odlika velikana i predvodnika Hlesunatog žemata. Minat au Dovoljno je samo da vam spomenem jedan primjer. Primjer Shekhul Islame ibn U odnosu, ne prema Ehlithunnatuvoj Genatun, nego prema Novotarima, koji su bili Džehmije. U njegovo vrijeme, Džehmijski Mezhev je bio glavni. Učenjaci njegovog vremena su ocijenuli Shekhul Islam ibn Tejmiju kao, kao da kao otpadnika. I naredili su vladarima da ga ubiju Šekhul Islam Ibn je bio u zatvoru. U to vrijeme se desila promjena Vlast Desio se vojni puću u kome Je jedan vladar smjena drugog vladara Tada su tiisti ućenjanci Stali uz ovog novog vladara Ostavili su ovoga što je bio poražen Allah Jilashanu je dao Šekhul Islam za to vrijeme je bio u zatvoru. Allah Jilashanu je dao da se ponovo desila smjena Da je došao ponovo stari vladar I zato koje ove učenjake koji su se okrenuli protiv njega nakon što je poražen, sakupio ih je sve u jednu dvoranu, normalno oni su bili poniženi, oboreni i glava i čakali samo da im glave odsjeta. Izveo je svjehu i temiju iz zatvora i zovnuo ga je u tu dvoranu, zovnuo ga je u stranu i tražio je fetvu od njega, htio je da mu on da fetvu da ih poubija. Zbog čega? Jer Vladar, Vladaru nije to stalo da uradi radi islama nego da se osvjeti radi sebe. A i samom njegovu islamu su nanijeli štetu. Veli imamo sad dva, imam dva razloga da mi šejkoj islam izda fetvu da i ubijem. Prvo, mene su izdali, a izdali su i njega. Kaže šejk oli sami a Montevideo, "E'udubillahi", utječemo sa Allahu. Ovo su ti kaže, ovo su učenjaci u tvojoj državi. I bez njih nema države. Bez njih ti nema države. Što se mene tiče, ja im halalim. A jedan od njih se zvao Ibn Mahluh koji je izrazito mrzio Ibn Teimiju. Ali je rekao Taiti Ibn Mahluh, kaže smilovao se Allah Sheikul Islamu Ibn Teimi, smo da ga ubijemo, tražili smo sva moguća sredstva da, da ga smaknemo, a on je nasteo da, da mi ostanemo živi. I kada umro ova Ibn Mahluh, došli su učenici Sheikul Islamu Ibn Teimi je kod njega, kod Sheikul Islama da ga obradio u radosnom vješu da je umro Ibn Mahluh. Šehu i se na njih naljutio, napustio je skup i otišao je do poruci Ibnma Hlufa i rekao im je. On nam je bio otac, ja sam vam sad oteta. Zato kažemo. Ono, fali danas tänään Ehemil u olžematu jeste tämä odgojni, i moralni karakter, jonka su posjedovali oni koji su nosili ovaj ovat i ovaj put i ovaj pravac. Velikani he ovat su posjedovali taj faktor, on he ovat i he nam olleet, he ovat olleet, he dva razloga, he ovat olleet, he ovat olleet, se ovat olleet, se, ovat olleet, he ovat olleet, he ovat je kako kaže I ujedno i uzrok i posljedica. Oni koji rade na okupljanju muslimana, njihovom zbližavanju. Zatim, na tom, jedno, na tom generalnom planu rade da se muslimani vole i da prijatelij jedni sa drugima, normalno na principima bogobojaznosti, međusobnog savjetovanja i pozivanja Allahu i Jelushanu vjeru najljepšim putem, kažu učenjaci da je to uzrok spuštanja Allahu i Jelushanu milosti. Da je to uzrok spuštanja Allahu i Jelushanu milosti. Ovo što, smo, ovo što smo spomenuli. Zar je moguće draga braću i uvažene sestre da onaj koji nosi menadženi sunnatov žemarku, da onaj koji slijedi Allahu Poslanika sa oseljem njegov sun, zar je moguće da on bude pripadnik jedne ograničavajuće jedne uskogrudne teorije? Ja sam najbolji, samo ja radim za Allah'u vjeru, samo ja se brinujem o ovome ummetu. Sigurno je da kakve slične teorije nisu od Makar čovjek nije pripisivao islamu, nisu od islama, niti su od učenjakili suneta ovdje mata. Učenjaci koji su bili prije nas su se podijelili u mnogim stvarima i ta podjela je bila uzrok poslije njih da nastanu određeni politički i idejni pokret, da ljudi skrenu u tumačenju ove vjere, ali njihova iskrenost, iskrenost tih učenjaka, praktikovanje istinskog znanja i lijep odnos toisi liip moral, kojeg su nasiljelä odin poslanika sallallahu athelman, je jen pomogao da i pored toga sačuvaju jedinstvo ummeta i da rade na njegovom jedincu i da ne ostavljaju čovjeka bez obzira kolika je bila njegovograha da ga pozivaju i da budu pravedni u kritikovanju i da budu strpljivi u njegovom, u njegovom pozivanju Molim Allaha da nam se smiluje da nas uputi na pravi put da svima onima koji rade koji radi na programu Kitava i Sunneta, da im otvori srca jednih prema drugima i da udalji šetana od njih i da se manje mesobne prepirke i svađe i da Allah Jilashanu da beričeta u nekom zajedničkom radu za Allah Jilashanu uvjeru. Ulu kauli Hallelujah. I'm no.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 ترتقي النضار في روحي الفتى اي دمع اللي يوسم قد على الأرض، وهم من بعض غلبهم سيغلبون في بضعة سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله ينصر من يشاء. وهو العزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو لم يتفكوا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانك كثير من الناس بلقوا ربهم لكافون Owlem ysiu fi al-ıf, fi anzuru kifakan aqıbta ladin min qalbihim, kanu ashad minhum kuwta waathar ورسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا الصوت. لا تستهزؤوا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضي يحبون.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 في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البر خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.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 شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون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 يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 الَّذِي يَرْجُو فِيهِ أَمْوَالَ النَّاسِ فَلَا يُجْزَى عِندَ الله وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ اقُم ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ أَبِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم 119. في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 110. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 ترى الورق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل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 فرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي ضلالتهم إن